الدرس الثاني الهوايات واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها واكتبها في دفترك السباحة في البحر ركوب الدراجة كرة القدم ركوب الخيل التجول في الساحل الكرة الطائرة نادي المكتبة نادي التمثيل نادي المرور نادي الرياضة نادي الرسم نادي الشطرنج